تبارك الذي إن شاء لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا بل كذبوا بستاعة وأعتدنا لمن كذب بستاعة سعيرا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 وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتبناه ترتيلا كذلك لنثبت به فؤادك ورتبناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا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 وَقَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آيَةً وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا عَادًا وَثَمُودَ وَأَصْحَابَ الرَّسِّ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ وَكُلًّا تَبَرْنَا تَبْيِيرًا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 ارا ايت من اتخذ الههوه هواه اف انت تكون عليه وكيلا ام تحسب ان اكثرهم يسمعون او يعقلون انهم الا كالانعام بل هم اضل سبيلا انهم الا كالانعام بل هم اضل سبيلا الم ترى الى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله سبيلا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 الرحمن الرحمن فاسأل به خبيرا واذا قيل له اسجدوا للرحمن قالوا ومن الرحمن ونسجد لما تأمرنا نسجد لما تأمرنا وزادهم نخورا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 فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات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 خالدين فيها حسنة مستقر ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما